تَجَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا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 صخريه ورحمه ربك خير من يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم, لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإنسان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 أَنَّا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ نُقَتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِيَ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ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 فلما أسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. ولمَّ غُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَأَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا غَرَبُوهُ لَكَ إلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ إِنَّهُ إلَّا عَبْدٌ نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 تَنْتَعْمِلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا غَلَبْنَاهُمْ وَمَا غَلَبْنَاهُمْ وَلَكِنَّ كَانُوا مُظَالِمِينَ